قال الفصل الخامس الموقف من ابتداء وأهله كل محدثه في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العباده وسد رائع الابتداء ورد جميع ما خالف السنة فمستند المشروعية وموافقة الشريعة المطهرة بفهم وتطبيق الصحابه البررة واهل الحديث المهره والاسره الحسنه لهذه الامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لاحد ضدها لقول احد من الخلق واهل البدع الناكصون عن اتباع اهل جهل وتعصب وغلو وهوى يجادلون بغير حق ويجادلون في الحق بعدما تبين يجتمعون على تلقص منهج السلف ويجمعون على عداوة أهل السنة مختلفون بالكتاب مخالبون بالكتاب متفقون على مخالبة الكتاب يزعمون يزعمون أن النصوص لا تبي بمسائل إيمان ويستدلون بالكشف والذوق والمنامات ويعتمدون الواهي من الروايات ويتركون الاحتجاج بصحيح آحاد يقدمون واهي العقل على صحيح النقل ويحذفون الكلم عن مواضعه ويقبصون من اديان غير المسلمين ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المؤمنين وفرق الخالدين عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجأة وغيرهم متوعدون بالجملة بحكمهم حكم أهل وعيد يتوجه عذابهم وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشباعة مقبولة ونحو ذلك والفرق الخالية عن إسلام كالباطنية والرافضة والقاديانية والبائية كفار وحكمهم حكم المرتدين هذا فصل الموقف من الابتداع واهده قال المؤلف رحمه كل مفتتن في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطوته يوم الجمعه ان احسن الحديث كتاب الله وخرده هدم محمد صلى الله عليه وسلم وكل مفتتن بدعه وكل بدعه ضلاله زاد النسائي وكل ضلاله في النار قالوا اهل السنه كلهم اهل البدعه اذا البدعه هي الحدث في الدين والحدث في الدين ضلاله فضل قالوا ولي فاهل السنه يؤكدون على توقيفيه العباده يعني يقولون ان العباده توقيفيه ايش معنى توقيفيه يعني لا اجزاءها تعبد الله الا اذا دل على في لازم لازم السنه يرجع في العباده في اثبات العباده الى كتاب السنه ما دل ما جاء في الكتاب انه عباده أوجاع في السنة أو عبادة منع، وأهل السنة أكدوا عاطفة وفكرة العبادة، وسدد راعي الابتداع، سد راعي التوصيل البدع هذا مطلوب ورد جميع ما خالف السنة، فمسترد المشروعية وموافقة الشريعة المطخرة. يعني متى يقال هذا مشروع؟ إلى وافق الشريعة، ما وقش الشريعة وقال هل مشروع، بفهم وتطبيق الصحابة البارة وأهل الحد الباطن، يعني السنة موافق الشريعة بفهم الصحابة. واهل الحديث قال والاسره الحسنة لهذه الامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد كان لكم برسول الله اسره الحسنه فاذا صحت سنته بلا معارف فلا يحل لأحد يردها لقول احد من الخلق اذا صحت سنه الرسول الله السلوك و احد شيء فلا يحل لأحد أن يردها لقول احد من الخلق بل يجب عليه ان نعمل بها واهل البدع اننا على اتباع اهل جهل و وغلو وهوى اهل البدع الذين انحرفوا عن الاتباع أهل جه، وأهل تعص، وأهل غلو، أهل هوى، يجادلون بغير الحق هذا وصل، يجادلون بغير الحق ما لهم حق ولا ويجادلون في الحق بعدما تبين بعد وضوح، يجتمعون على منهج تنقص منهج السلف، أهل البدع سمع على هذا تنقص منهج السلف، ويجمعون على عداوة على عداوة على السنة، حكى لأهل البدع يعني يجتمعون على تنقص منهج السله ويجمعون على عداوه اهل السنه يعادونها قالوا مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب متفقون على مخالف الكتاب ايضا هذا ما خطه منه خطوه الايمان احد ولذكرها شرح الطحاوين مختلفون في الكتاب الكتاب هو القران مختلفون فيه مختلفون فيه تاويله مختلفون في تاويله ومختلفون في تنزيله ايضا مخالفون في الكتاب هم مخالفون الكتاب جاء بانهم مخالفون متفقون على مخالفه الكتاب على مخالفه ما دل عليه مختلفون في الكتاب في تاويله وتنزيله مخالفون في الكتاب هم مخالفون على الكتاب. متفقون على مخالفه الكتاب يزعمون ان النصوص لا تفي من مسائل الايمان هذا اهل البدع يزعمون ان النصوص لا تفين بمسايا الإيمان ويستدلونه بالكشف والذوق والمنابع هذا الصوفية الكشف لأنه يكشف له وأنه رأى شيء في المنابع أو صار عنده وذق ووجع ذوق فهو يجعل الذوق والوجد تشريح إذا وجد شيئا في ذوقه وجده قال هذا الصوفية يستدلون بالكشف والذوق والمنابع ويعتمدون الواهية من الروايات الضعيف ويتفكون الاحتجاز على حال الحديث الصحيح إذا كان أحد لا لا ولا له يقدموا واهية العقل على صحيح النقل هذا من ذهل يقدمون واهية العقل العقل الضعيف على, على النقل الصحيح ويحرفون الكلمة عن موضعه ويقبسون من أديان غير المسلمين يقبسون من ادانه غير المسلمين يعني ياخذون منهم ويتاثرون بالمناهج وثقافات غير مبين وفرق خارج عن السنه هناك فرق خارج عن السنه كالخوارج والشيعة والمعتزله والمرزيه وغيرهم الخوارج والشيعة والمعتزله والمرزيه هؤلاء خارجون عن السنه لكن هل خارجون عن الاسلام الخوارج عملهم الصحابه ومعاملهم المبتدعين ورى عالم واحد تكفيرهم واختار الشيخ سبع الشيخ اختار تكفير الخوارج والشيعة طبقات من هو ومنهم ومن هو على حسب على حسب العقيده ذكر اهل الفرق ان 28 انهم ما يقال من 24 فرق وكذلك الخوارج كالخوارج الشيعة والمتزله والمرجئه كل هذه الفرق خارجه عن السنه المرجئه الذين يؤخرون الأعمال ولا يدخلون في مستوى الايمان متوعدون في الجمله متوعدون في الجمله لانهم لمخالفه ما كتاب الكتاب والسنه ولهذا قال حدث ستسرق هذه الامه على ثلاثه مستوى الفرقه كلها في النار الا واحد بالنار متوعدون في كالخوارج والمعتزله والمفجئه وغيرها متوعدون في الجمله يعني عموض على العموم متوعدون فحكمهم حكم اهل الوعيد حكمهم حكم أهل وعيد يتوجه, يتوجه عذابهم حكمهم حكم أهل وعيد الوعيد الذي توعد بالمعاصر بالنار وغيره يتوجه عذابهم وقد يغفر الله لبعضهم بجهلهم هم متوعدون ولكن قد يغفر الله لبعضهم بسبب الجهد أو بعمالهم صالحة أو بتوبة ناحيه أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقوله، ولحب ذلك وهذا جاء في الحديث أنه قد يغفروا لبعضهم بعمال صالحة أو بتوبة أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقوله. هكذا قال موليه الفرق والقادي عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقادي أنية والماية كفار وحكم نعم هذا معروف الذي يقول الشيء الله مباطن والرافضة الذين لا يعبدون البيت ويؤلهنا علي ويزعوننا القران ما بقي منه الثلث قال كفر الله كالباطنين والرهدون القدريني هو البهاي يكفر وحكمهم وحكم وحكم حكم مرتدي حكمهم حكم مرتدي صلى الله عليه وسلم نعم, نعم قال الفصل السادس معاملة أهل البدع وأهل السنه تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع فتارة يبين الحق ويبدون النصح بلا محابا وتارة يأخذونهم بالتألف والمدارا وثالثة يعاملونهم بالهج والمجافا وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة بالزمان والمكان إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية, الشرعية التي تبنى على تحسين المصالح وتكميلها ودفع المفاسن وتقليلها ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنواع السنة ويقبلون الحق ممن جاء به وبه يعرفون الرجال وينصبون المخالف فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل ويضبطون والدعم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصر وهداية الخلق والرحمة والذك وينهون عن المناظات من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل ويأمرون قبل المناظره بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا ويمتنعون عن مناظره اهل السفسطه والمغالطه ويحررون مواطن الخلاف ويحيطون بردود اهل البداء بعضهم على بعض ويظهرون اولا تعارض الباطن وتناقض ادلته وفساد لوازمه ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها ويتوقفون عند الإيهاب ويستفسنون عند الإجمال ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثه تغيء من الحقائق الشرعية شيئا ويسوعون عند الحاجة بمخاطبة أهل الأسطلاح باستلاحهم الخاص وإقامة, وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموا من ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظره والمحاورة بينهم ينهون عنها ويأمرون بأجرهم وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة وعليه يهمل تحذيرهم من مجالسه أهل الأهواء والبدع ويطلبون من ولاة امرهم الاخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم وينقطع به عن اهل الإسلام ضررهم وبالجملة بآلوا البدعهم من أهل القبلة لما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة ولكل أحكام وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية يجوز الدعاء على جملتهم من جهه أخرى وفي المعين منهم خلاف وتفصيل وأهل السنة يصلون الجمعه على عياد خلفه للقبلة ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهرا ويصلون على أهل القبلة وقد يسوق بعض اهل الفضل الصلاه على بعض اهل البدع زجرا عن بدعته ومن ثبت كفره لم تجز الصلاه خلفه ولا عليه ويعتقدون ان اصل بالمسلمين السلامه انه لا يشعر الماموم ان يسال عن حال من كان مستورا والدعاه الى البدع منهم ترد ومن منهم ترد شهادته كان عليه ومن أهل السنة من قبلا ومن لم يكن دائية فالراجح قبول شهادته والاصل في تبقين علم عنهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة إلا عند الاضطرار إلى ذلك فيجوز ما الحذر وتجوز الاستعالة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة شريطة أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة وأن يكونوا مأموني ومؤتمين وإلا فلا وبالتاريخ والواقع شاهد شاهد وعبرة نعم ما لنفصل في معاملة أهل البدع يقول مؤلف والله أهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع على حسب المصلحة والبقاء التي دلت عليهم النصوص تتفاوت معاملتهم أتارة يبين الحق ورد النصف إلى محابة اذا راوا النصح في ذلك إذا كان المبتدع قريب الى الحق يبين له الحق ويظهر له النص ولا يحابه اذا راوا النصح في هذا وتاره ياخذونهم بالتالف والمدارات يتالفونهم ويديرونهم وثالثه يعاملهم بالهجر والمجافاه احيانا هجرونه احيانا نبين الحق لهم ويؤيدون النص واحيانا يتالفونه واحيانا يعاملهم بالهدف والمجافات وذلك بناء على تفاوت فراش البدع في نفسه واختلاف حال اهلها ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبه في والمكان وكل ذلك من مسائل السياسه الشرعيه التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها, وتقليلها تاره يبين الحق اذا كان المبتدع يقبل الحق يبين له الحق وينصح وتاره يتالفه داره إذا كان وأحيانا يهجر العاصي والمسلع يهجر بمعنى أنه يترك ولا يسلم عليه ولا أرض عليه السلام ولا تجاب دعوته إذا كان الهجر فيه أما إذا كان الهجر يزيده في فلا شف الله سبحانه وتعالى أن المبتدع والعاصي إنما يهجر إذا كان الهجر فيه بعض الناس إذا هجرته يقدرك رأسي كنت قريب أو جار يقدرك ويعتر عن بدعته أو معصيته إذا هجرته لا تجيب لعواته ولا تسلم عليه ولا تدلس يعود يشق عليها ذلك يعود إلى حالته الشرعية فحين ثانيا يعود وبعضهم يزيد شر إذا عيش إذا هجرته إذا كنت لا تهجره يراعيك الشيء سيو فهمت سبب فإذا هجرت سر ما يباليه هذا لا يوصل النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة كعب المالك وصاحبه إلى بن اميه الربيع حجرهم النبي والمسلمون خمسين ليله حتى نزلت هوسهم حتى نزل قول تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما راحوا وضاقت عليهم هوسهم وظنوا أن لا مرجع من الله الا اليك ثم تاب عليهم ليتوبوا الى الله واتبعوا الله الصحابه حجرهم ولا يكلمونهم كابو مالك قصة مشهورة انهم لا يكلمون من عمه وحب الناس اليه حتى تاب الله عليهم كانوا على الحال لتذكر الله اللحظة لينظروا للرحمن، ولم يهجروا المنافقين، أما هم موجودون ما هجرهم، لأن هجرهم لا يفيد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الهجر كالدواء للعشر، إن كان يفيد استعمل، ويردع يردع العاصي ويوده إلى الحق، فيستجيب لله و ويترك معه ما هو ترذب به من بدعة. والمعصية. وإن كانوا يفيد فلا تهجروا اسطلوا في نصيحاته ولا تجوب. هذا قرى الشيخ الإسلام رحيه الله ولهذا المعلمة ثالثا يبينوا الحق وضي النص إلى محاولة ثالثا يأخذونهم بالتألف والمدارات وثالثا وعملهم بالهجر والمجعفات وذلك بناء على تفاوت مرات المدع في نفسهم واختلاف حال أهل هذا بناء على اختلف مرات هل حال المبتدعين. يعني هل يفيد أو لا يفيد هل يفيد, هل يفيد الهجر أو يفيد ووفقا للمصالح والمفاسد المتلطبة في الزمان والمكان يعني بناء على مصلحة وبناء على ثلاثة راتب المفاسد والمصالح قال إن كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكملية ودفع المفاسد وتقييمها قال ويعتبر الأول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والراضة الحسن ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجهادة وأنوري السنة في أول الأمر الدعوة بالحكمة والراضة الحسن والتلطف في شطابه فهنا فاد الحمد لله هذا هو المطال ويقبل الحق من من جاء به هذا السنة يقول الحق من من جاء به الحق من من حتى ولو كان الذي جاء حتى ولو كان من اليهود الرسول لما جاءه اليهود وقالوا يا محمد نجد أن الله الله سبحانه وتعالى أصوأ والأرض الأصوأ والسماء والماء والشراء أصوأ أصوأ أصوأ, أصوأ, أصوأ, أصوأ أصوأ أصوأ ثم يهد بيده يده وضحك النبي استصدق لطول حقه والشيطان لما علم أبا هريرة حيث الكرسي قال لقد صدقة وهو كذب إذا الحق من جاء به ولو كان كافرا ولو كان الشيطان وإذا قال ويقبلون الحق من من جاء به وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف الرجال الرجال يعرفون بالحق وينصفون المخالف المخالف منصفون يعني لا يظلمون و انهم يعاملونه بالعدل فيقبلون في كلامه بالحق و يردون على بعضهم هكذا <تصفيق> طريقه السنه الابدعه قالوا مؤلفا في معامله البدع قال من معامله السنه الاهل البدع انهم يضبطون ردهم على اهل البدع بحسن القصد ونصة الحق و وهداية وهدايه الخلق والرحمة الرحمه هكذا قصهم حسن ليس قصهم سيء. يعني يردون على البدع بحسن القصد قص يقصون الحق وهداية الحق يقصون النصر والهداية والرحمه والرفق ولذلك والرحم. صور حصل وينهون على المناظره من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغه ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل نعم هكذا هل السنة يردون في بالحق هذا بالباط وينقضونها من الأصل وينهون عن المناظره والمجادلة إلا من كان عنده علم وبصيره عنده فهم وعنده قوة في الحجه مثل المحاورات الآن التي تجرى بين الشيعة وبين أيش المناظرات عشان. بين الشيعة وبين السنة إذا كان المناظر قوي عنده علم وبصيره عنده قدرة على إبطال الشبه هذا طيب لكن إذا كان لم يكن عنده قوة ولا عنده فهم يتغلب عليه الخصم والشيل فتكون الشبه قوية والرد ضعيف فتتمكن الشبهه عند الناس لهذا ما ينبغي الإنسان أن يدخل في مناظره إلا إذا كان عنده قوة وبصيرة وقدرة على كشف شبه المبتدع. وإلا صار يكون في مجادلة ضرر على المسلمين. حيث تتقوى الشبهه ويضعف ردها وكذلك ينهى عن الدخول إلى مواقع هذا بعض الناس وبعض الشباب السيارة يدخل إلى مواقع هذا البداع في فرجة وسماع كلامهم ثم تتبكر الشبه من رأسه ولا يستطيع ازالتها لا ينبغي هذا لا من تدخل لا تدخل على مواقع اليهود والنصارى والمبتدئه لئلا تتضرر بان تعرق في ذلك شبهه وينهون عن المواضيع تمارينك في العلم المتين وفي الفهم عميقه وفي الحجه البليغه ويردون البدعه بالحق وينقضون باطلها من العصر ويامرون قبل المناظره بمعرفه حال الخصم مذهبا وقولا وادله وكتبا يعني اللي يناظر لا بد الخصم حال الخصم ما هو مذهبه ما هي عقيدته ما هو قوله الذي ينتصر له ما هي ادلته ما هي كتبه التي حتى يستطيع المناظر أن يرد عليه أما إذا كان جاهلا بحاله كيف يرد عليه لا بد تعرف حال خصف ما هو مذهبه شيعي رافضي يهودي نصالي بهائي قادياني لا بد تعرف مذهبه ولا بد أن تعرف قوله ولا بد أن تعرف دليله ولا بد أن تعرف كتابه الذي يرزيه حتى ترد عليه قال ويمنعون عن اهل أهل السفسدة والمغالطة السفسدة هي تمويه الحق وتلبيسه نسبة إلى السوف وهم الذين أقبوهون الحق ولا يقولون إلا ما, ما جلس عليه الحواس الخالص مستفسطه تمويه الحقائق والمغالطه ويحررون مواطن الخلاف اذا عرفت ان ترد عليه تقيم مكان النزاع بينك وبينه تحرض حتى يخرج عنه مال ويحررون مواطن الخلاف ويحيطون بردود اهل البدع بعضهم على بعض يعني كذلك أيضا يكون عندهم علم واحاطه برد اهل البدع يبداع على بعض وان اولا تعارض الباطل وتناقض ادلته وفساد لوازمه يعني هم يبينون للناس الناس ان الباطل يعارض بعضه بعض وبعض. وان ادلته متناقضه وأن لوازمها الفساد قال ويعتنون الفاضله ادلتها وتحريرها ومراعاه سياقها وسباقها ولحاقها يعتنون بالفاضله ادله الخصوم وتحريرها ومراعاه السباق السياق والسابق واللاحق تراعي السياق السياق الذي نحن وتراعي ما سبقها وتراعي ما لحقها السياق والسباق واللاحق قال يجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات نعم هل الحق يجمعون الا المتماثلة يجمعون بينها والامور المتخالفه امور مختلفة يفرقون بينها على عكس هل جدا. الذين يفرقون بين المتماثلات ويجمعون المختلفات ويستدلون بالادله المتفق على حجيتها اما المختار في حجتها فلا قال ويتوقفون عند الإبهام او الإيهام إذا كان الامر في مبهم او التباس يتوقفون ويستفصلون عند الاجبال اذا كان شيء مجبال يطلب من خصم فصل ويعلمون ان الاصطلاحات الحادثه لا تغير من الحقائق الشرعيه شيئا الاصطلاحات الحادثه لا تغير العبره بالدليل مثلا بعض الناس يسمي الربا فائدة أو عمولة أو لبح مركب هل هذا يغيره؟ لا، هي, هي محر يسميها فائدة أو عمولة ما كذلك بعضهم يسميه شراب الروح شراب الروح هل هذا يغيره؟ حلال؟ العبره بالحقائق ويصورون عند الحاجة مخاطبة هذه الصلاحة بالسلاح إذا كان هناك صلاحة خاص يخاطبها مستلاحيا عند الحاجة صعب الخاص وهي قامت تحدثي عليهم بحسمهم من الحجج فيهم حج عليهم بعذابهم الحجج ويسكتون عما سكت الله عنه كما في الحديث ما سكت الله عنه فهو عفو ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تسدوا وسكت عن الاشياء رحمه بكم غير النساء فلا تفعلوها قال وعند غلبة الظن وعند غلبة الظن بعذب الجدل والمناظره والمحاوره فانه ينهون عنها إذا غلب على ظنك أن المناظره لا تفيد و والمحاورة المناظرة لا تفيد تتركها ويأمرون بهجرهم هجر أهل البدع وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحاً إذا لم تتحق مصلحاً يمتعد أهل بدع لأن لا يضررون وتتمكن شبههم منك حيث لم المصلحه المصلحة أو تتحق المضرة وعليه يحمل تحذيرهم من مجلس أهل البدعه يعني تحذير العلماء من اهل البدع أهل إذا, اذا لم يكن في مجلسهم مصلحة اما اذا كان في مجلسهم مصلحه بسبيل الحق لهم ومحاورتهم ومجادلتهم ويغلب على الظن انهم يرجعون الى اهل فهذا مطلوب قال ويطلبون من ولاه امرهم الاصل على ايدي اهل اللهو بما ينكف به شرهم ويقطعوا به على اهل الاسلام وضرائهم يطلبون من ولاه الامر ان يأخذوا على ايدي اهل البدع حتى يكفوا شرهم على الناس وحتى ينقطع ضرهم قال و بالجملة البدع بدعهم أهل قبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدلين واضح وبرهان لاحق. إذ منهم ما مكفره مكفرة ومنهم ما مفسقه مفسقة ولكل أحيان يعني يقول البدع تنقسم الى قسمين. القسم الأول بدعة توصي الى كفر مثل بدعة رافضة مثل بدعة الجهمية الذي ينقص على أسوأ الصلاة كفر فرسوية تعالى مثل بدعة من عن علم الله بالأشياء إذا أسأل القادرية الأولى على ذلك رعب الله هذا بدعة مكفرة صدق معلم من ستين و ستين, و ستين فرقة نعم كراء بيها محمد بن كرار. ما هي بدعتهم؟ الايمان يقول الايمان هو النطق باللسان واشد منهم الجميع الذي يقول الايمان مجرد المعرفه نعم ليس بعيدا تكفيره يقول المؤمن كامل الايمان اذا نطق بلسانه وإن كان مكذبا بقلبه هو مخلدا في النار وكما يجوز الدعاء لنا كل, كل يوم احكام والبناء مكفر الاحكام والبناء مفسق الاحكام وكما يجوز دعاء لجملتهم بالهداية، فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة اخرى اذا كانوا مؤمنين يجعلون علىهم بالهداية والنبي صلى الله عليه وسلم لما عصى الدوس قال يغسل عصى الدوس فادع الله لهم فقالوا هلك الدوس فقال النبي صلى اللهم اهد دوس لن يات بهم الله وجاءوا التائبين المسلمين فهذا يرجع الى الدعاء لجمله بالهداية. هذا اصل الدعاء الا اذا كانوا يؤذون المسلمين ويتعدون عليهم فلا اصل الدعاء عليه الدعاء على من جهات اخرى وفي معين منهم خلاف التفصيل قال الله بالسنه يصلون الجمع والأعياد خلف اهل القبله و من لم يكن الى بلاده داعيا و بها مجاهده يصلون الجمع و خلف اهل القبله اما راينا كانوا يصلى خلفهم اذا كانوا اينبه للناس و كانت بلادهم غير ظاهره وإذا اذا لم يجد في البلد غيرهم او ترتب على تكسر جهه فهم لهذا يصلى خلفه ومع ذلك يكفل أن يصلى خلفه على الصلاة في الخلاف قيل أنه تصلح خلفه وغير الصحة تعاد أما إذا كانوا أمي وصلح خلفه وصحابه صلوا خلف الحجاج وكان فاسقاً ظالمياً لدينا أمير وصلوا خلفه الويد العقل أمير الكوفة وكان سكران صلوا واخذوا صحابه فلتفت إليهم صلى بهم الفجر أربعة إليهم قال هل تريدون أن أزيدكم قالوا وصحابه ما نزل معكم منذ اليوم وفي زيادة ثم عاد الصلاة ثم أقاب عن الحج رضي الله جنده أذل على أن صلى خلفها الملات إذا كان امام وإذا كان وليه الأب وكذلك إذا ترتب على أعطتك الصلاة تصلى أما إذا يكون وليا وكذلك إذا لم يوجد غيره في البلد امام الجمعة لا تصلي وحدك صلي خلفها أما إذا وجد غيره ولا يكون اماما ولا ترتب عليه عنه محسنة فالصلاة خلف خلاف هل تصح ولا تصح إذا تصح وقيل وقيل سو الصحة وتعالى ومن العلماء استدل بهذا يسلون لكم فين أصحاب فلك ولا هو يرحم فلك وعليهم سدل بهذا على الصحابة قال وصلون على أهل قبلا وقد يترك بعض أهل فضل السلاط على بعضه البدع دع عن بدعته قال ومن ثبت كفر في السلاط خلفه ولا عليه ثبت كفر في السلاط خلفه ولا يصلي عليه ويعتقدون أن الأصل في مسبيه السلام لان البدعه عاليه وانه لا يشرع للماموم ان يسال عن حال امامه كان بالسر الامام السر صلى خلفه الامام السر هو الذي انتظر منه بدعه ولا فجور ما يدرى عنه مستور صلى خلفه اذا كمل المسلم ومن ظهرت منه بدعه فجور هذا هو المسلم ومن كان مستور لا يظهر من بدعه لا في قول لا ما تكلم بدعه لا بلسانه ولا بقوله ولا بافعاله فهذا مستور الحالي صلى خلفه ولا لا و الى البدعه منهم ترد شهادته انكارا عليه ومن السنة السنه من قبلها ومن من لم يكن داعيه قبل شهاده اذا كان داعيا لبدعته فلا يصلى خلفه و وكذلك اذا كان مظهرا للفسق اما اذا كان غير داعي للبدعه فانه غير داعي او كان غير مظهرا للفسق فالصوا انه صلى خلفه لكن اذا كان البدعه اذا كان مظهرا للفسق او يدعو الى فلا يصلح خلفه ولا كرامه وبدلوا في الضيق فترجح حول حاله وكذلك بدلوا في المنظر للحسن قال والاصل في تلقي العلم منهم المنع درء للمفسده وسد للذريعه الاصل انه لا تلقى العلم من هذه ولا تؤخذ منهم ولا لاؤخذ العلم ولا للمفسده وسد للذريعه لانهم لا يؤمنون هذا دين انظر ما تاخذ الذريعه فهم غير غرباء كيف تاخذ العلم منهم قال الا عند الاضطرار الى ذلك فيجوز مع الحذر هذا السثنة هذا لا يحتاج إلى تمثيل له متى يكون هذا عند الضرار ويخدمه مع حذر قال ويجد الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة شريطه أن يكونوا يحسنون الرؤية الرأي في أهل السنة يعني إذا دع الجهاد واحتيج إلى أهل فلا فنبسوا الاستعانة بهم إذا كانوا يحسنون الرأي في أهل السنة ولا لا يبغضونهم و لا يشترون عليهم و يكونوا مامونين و مؤتمنين فلا يعني يستعانوا بها البدع اذا كانوا سرا في اهل السنه يكونوا مامومين لانهم قد ينظمون الى الكفار وأن يكونوا مامونين ومؤتمنين يعني هم مؤتمنين هم انا فيها مسلم يأمن الناس من شدهم و انقلابهم ان يكونوا سرا في قالوا في التاريخي والواقع شاهد من عبرة، تاريخي وواقع شاهد من عبرة في التفصيل هذا في البداية.